سَلْنَا الْقُرْآنَ عَلَى جَفَلٍ لَرَأَيْتَهُ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ مِّنْ نَضْرِبُهَا يَتَفَكَّرُونَ هَذَا خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا خَشْيَةِ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات صلاة صلوات وأصحابه والسلام على من ختم الله به النبوة وأتم الله به الرسالات صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل ل وأتم من ختم به به في ض ل والمرؤات وبعد أ هذا ا المباركون في ه اللقاء المبارك من هذه الدروس في التفسير سنقف عند قول الله جل وعلا المال والبنون ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أ م ل و ا ل آ ي ا ت من س و ر ة ا ل ك ا ف في لقاء بعدها ان شاء الله سنتمم ما بعدهن من ا ل آ ي ا ت أ م ا قول ربنا جل وعلا المال والبنون ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا ف إ ن الله جل وعلا كتب على بني آ د م أ ن يحيوا في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا ثم زين لهم في قلوبهم أ ش ي ا ء فطرهم جل وعلا على حبها قال ربنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير ا ل م ق ن ط ر ة من الذهب و ا ل ف ض ة والخير ا ل م س و م ة و ا ل أ ن ع ا م و ا ل ح ر ف وقال هنا المال والبنون ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا وهذا المفهوم أ ن المال والبنين من ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا أ م ر شائع ذائع في الناس قبل ا ل إ س ل ا م ف ط ر ف ت ابن العبد مثلا وهو أ ح د شعراء المعلقات شاعر جاهلي يقول فلو شاء ربي كنت, كنت قيس بن عاصم ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثد ي ف أ ص ب ح لي مال كثير وطاف بي ب ن و ن كرام س ا د ة لمسود ف و حرم هذا كله وظلمه قرابته فاضحى يقول يتمنى المال ويتمنى, ويتمنى البنين والمال جمال ونفع والبنون ق و ة ودفع المال جمال ونفع والبنون قوة المال جمال ودفع قدم الله المال على البنين مع, مع أ ن ا ل أ ص ل أ نحب ا ل إ ن س ا ن ل ب ن ي ن سنه ونحب بين ن ح ب ه للمال ل أ ن ه ي م ك ن أ ن ت ك و ن ز ي ن ة للمرء ب م ا ل د و ن ب بين سنه ونحب ي ن ل ن ه ونحب بين س ونحب بين س ي ن س ونحب ب ن ونحب بين س ونحب ب ن سنه ونحب بين سنه و ا ح ب بين سنه ونحب ي ن س ن ن ب ي ن س ه ونحب ب ي ه ونحبين سنه و ن ح ب ي سنه ونحبين سنه و ن ح ب ن سنه و ن ح ب ن سنه ونحبين سنه ونحبين سنه و ن ح سنه و ن ح ب سنه و ن ح ب سنه و ر ج ل ذكر أ ن ه رقيق الحال كثير العيال ف ق ل ة المال مع ك ث ر ة البنين لا يمكن أ ن تسمى ز ي ن ة بل إ ن ا ل إ ن س ا ن يتكلف ويصبح في ح ا ل ة من الشقاء ك ث ي ر ة ل أ ن ه يحمل هم قوتهم والمقصود لهذا قدم الله جل وعلا المال لكن إ ذ ا جمع للرجل مال وبنون فهذا من عطاء الله و ز ي ن ة الدنيا التي نص الله جل وعلا عليها في كتابه و س ب ب في ذلك أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا اظيم وغلب ف إ ن م ا ينجو ب أ ح د أ م ر ي ن إ م ا ب ف د ي ة و إ م ا بجند فلا فديه يمكن أ ن تقع الا بمال ولا يمكن أ ن ينصر ا ل إ ن س ا ن أ ح د أ ك ث ر من أ و ل ا د ه وبنيه وهذا على سنن العرب في حياتها في ا ل ج ا ه ل ي ة قبل ا ل إ س ل ا م وما زال ا ل أ م ر متبعا ونحن نعلم أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما ردوا اهل الطائف ورجع إ ل ى م ك ة ومنعته قريش أ ن يدخل دخل صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي مما أ ع ا ن المطعم بن عدي أ ن يجير رسول الله عليه السلام أ ب ن ا ؤ ه فكان ل ه أ ك ث ر من ع ش ر ة فتقلدوا السيوف و ض ع و ا النبي صلى الله عليه وسلم بينهم و أ د خ ل و ا رسول الله عليه السلام م ك ة وطاف بالبيت فكان أ ب ن ا ء المطعم يمنعونه وابو طالب وعبد المطلب لما حفر بئر زمزم نزعته ا قريش فيها فعلم أ ن لو كان له أ ب ن ا كان منع كانوا يمنعونه وهذا من سنن الله جل وعلا أ ن المرء كلما كانت له منعه كانت الناس تهابه أ ك ث ر ولهذا لما وقع ما وقع ل لوط عليه السلام ولم يكن من القوم الذين بعث فيهم قال يا ل ي ت ل ب ك م ق و ة أ و آ و إ ل ى ركن شديد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح فما بعث الله بعده نبيا إ ل ا في م ن ع ة من قومه والمقصود من هذا ح ا ج ة الناس لمثل هذا قال ربنا المال والبنون ف أ م ا المال ف ح ا ج ة الناس له ع ظ ي م ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن غالبا لا يمكن أ ن يكون سيدا مطاعا ي أ ت ي الناس بيته إ ن لم يكن ذا مال لا بد أ ن يكون كريما ص خ ي ا لكن لا يمكن أ ن يكون كريما ص خ ي ا وقال د ق خ ابراهيم ل د ن صفوان ينصح ابنه بني باثنتين أصيك قال يا د ه م م ك ل ع ش ك ودينك لمعادك ر درهم الشيباني دخلت بيت المقدس فوجدت على جدار من جدرانه مكتوب بيتين بماء الذهب البيت الثاني منها وكان وكان لي وكان بنو, عمي يقولون مرحباً. وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما راوني أ و ن ي م ق ت ر مات مرحبه فلما رأوني مقترا ً يعني فقيراً مات مرحب يعني لم يعد يرحبون بي لفقري ولعلمي انني ما قدمت الا ل أ س ا ل ه م ولهذا علي السلف كثير منهم بالمال حتى يستغنوا عن لئام الناس هذا ما يتعلق بالمال أ م ا البنين ف إ ن الله جل وعلا لما ذكر نعمته على الوليد قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا و ب ن ي ن شهودا والله قال وقوله الحق يهب لمن يشاء إ ن ا ث ا ويهب لمن يشاء الذكور والصالحون من الخلق أ ن والصالحون من ب ي ا ا ء ل ومن قبلهم ا ل أ ن ب ي ا ء س أ ل و ا الله جل وعلا البنين كما في خبر إ ب ر ا ه ي م رب ي هب لي من الصالحين و هذا كثير مطرد ض في ا ل ق ر آ ن لا يكاد يجهله أ ح د والمقصود من هذا كله أ ن الله جل وعلا جعل المال والبنين ز ي ل ة في ا ل ح ي ا ة الدنيا لكنه بما أ ن ه معلق ب ا ل ح ي ا ة الدنيا ف إ ن ه مكتوب عليه أ ن يفنى ويفسد وينتهي إ م ا أ ن تتركه و إ م ا أ ن يتركك و س ي أ ت ي يوم لا أ ن ت ولا هو موجود قال أ ص د ق القائلين بعدها والباقيات الصالحات ا ل أ ص ل تقديم الصالحات ل أ ن الصالحات وصف للاعمال مطرد في ا ل ق ر آ ن لا يجهله أ ح د لكن الله قدم الباقيات حتى يشعرك أ ن المقصود من ذم ا ل أ و ل أ ن ه فان أ ن المقصود من ذم ا ل أ و ل أ ن ه فان لهذا قدم الباقيات قال الله جل وعلا والباقيات الصالحات والصواب ان الباقيات الصالحات هي به أريد كل عمل سالح ولكن ج ه ا ل الشرع ل ه وجاء وفق ه أ و ل ميان ا ن ص ر ف إلى قول س ب ح الله و ا ل لله ولا إله إلا الله والله ح م د أ ك ب ر ولا حول ولا قوة أول إلا بالله ما ي ن ص ر ف إلى ق و ل سبحان الله وحمد ا ل لله ل و الله إ ه إ ا ا ل ل ولكن ا ل ه أ ب بالله ر آثار كثر ولا حول ولا قوة إلا دلت على ذلك ل ك كلاما كل عمل صالح أ ر ا د به العبد وجه الله فهو من الباقيات الصالحات ثم ت أ م ل أ س ل و ب القران قال الله والباقيات الصالحات عند ربك والباقيات الصالحات عند ربك كل شيء محبوب تحتاجه ذات يوم لزاما تحتاج إ ل ى من يحفظه لك او الله لا يحفظ أ ح د العمل الصالح أ ع ظ م من الله يوفيك الله إ ي ا ه ا يوم تلقاه جاء في الصحيح من حديث أ ب ي بن كعب وهذا عندي من أ ع ظ م ا ل أ ح ا د ي ث قدرا و أ ث ر قال أ ب ي كان رجل من ا ل أ ن ص ا ر لا تخطئه صلاه وكان أ ب ع د الناس دارا ً عن المسجد يعني مع أ ن ه أ ب ع د الناس دارا ً إ ل ا أ ن ه لا تخطئه صلاه لا يغيب فقيل له لو اتخذت حمارا ً تركبه للظلماء وللرمضاء يعني في النهار يكفيك الشمس وفي الليل يكفيك ا ل ظ ل م ة وخشاخش ا ل أ ر ض قال والله ما يسرني أ ن يكون بيتي قريبا ً من المسجد و إ ن ي لاحتسب عند الله ذهابي إ ل ى المسجد ورجوعي إ ل ى أ ه ل ي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال, الله فقال صلوات الله وسلامه عليه قد حقق الله له رجاءه كله أ ع ط ا ه الله جل وعلا رجاءه كله هذا الحديث إ ذ ا ظممته إ ل ى قول الله تعالى إ ن ا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء أ ح ص ي ن ا ه في إ م ا م مبين و س أ ض ر ب لكم مثلا ً من أ ن ف س ك م غدوتم إ ل ى المسجد باختيارك و أ ت ي ت م إ ل ى المسجد مررتم على أ م ا ك ن وبين بيتك أ و بين موقف سيارتك إ ل ى المسجد خطوت خطوات مشيت لو عدت ا ل آ ن تبحث عن خطواتك واثارك لم تجدها إ م ا للريح إ م ا وطئها غيرك إ م ا زالت إ م ا تغيرت فالريح تمحو آ ث ا ر خطى بني آ د م لكنها لا تستطيع أ ن تمحو ما كتبه الملك لك عند الله هذا معنى قول الله انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا و آ ث ا ر ه م وكل شيء أ ح ص ي ن ا ه في إ م ا م مبين ف إ ن دعتك نفسك إ ل ى الكسل و أ ن ت ت س م ع المؤذن ف أ خ ب ر ه ا بيقين أ ن الملك الذي على اليمين يكتب آ ث ا ر هذه الخطوات إ ذ ا أ ر د ت بذهابك إ ل ى المسجد إ ر ض ا ء رب البريات جل جلاله و أ ن ت غادر الى مسجدك مسجد حيك مع ص ل ا ة الفجر استصحب أ ن الملك يكتب هذه الخطوات فيحفظها الله جل وعلا لك يوم تلقاه ولهذا قال الله جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أ م ل والشاهد منه ان الله جل وعلا يحفظ لعباده أ ع م ا ل ه م ويوفيهم إ ي ا ه ا يوم ا ل ق ي ا م ة ويربيها لهم ك ا ل ص د ق ة مثلا كما يربي أ ح د ك م فلوه والفلو الخيل المهر و إ ن م ا سمي فلوا ل أ ن ه يزداد ينمو يكبر سريعا فكذلك ا ل ص د ق ة على وجه الخصوص تربى للعبد فيجدها ا ل إ ن س ا ن أ م ا م ه في حين أ ن ز ي ن ة الدنيا ا ل أ و ل ى ا ل م ذ ك و ر ة في ا ل آ ي ة المال والبنون ف إ ن طبعها كتب الله عليها الفناء لكن متى يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يجعل من المال والبنين من الباقيات الصالحات إ ذ ا كان أ ن ف ق من ماله وحسن به أ ن يربي أ ب ن ا ء ه وبناته و إ ن كان البنات غير مذكورين في ا ل آ ي ة أ ن يربي أ ب ن ا ء ه على ط ا ع ة الله ف إ ذ ا كان العبد ما جمعه من مال ينفقه يبتغي بذلك رضوان الله ف أ ص ب ح المال خارجا عن كونه من ز ي ن ة الدنيا إ ل ى كونه من الباقيات الصالحات والابن ان تعاهدته بان تعفضه ا ل ق ر آ ن تعلمه ا ل س ن ة تعلمه السنه تدله على الخير ترشده إ ل ى ا ل ط ا ع ة فهذا كله يجعله يخرج من كونه من ز ي ن ة الدنيا إ ل ى كونه من الباقيات من الباقيات الصالحات قال أ ص د ق القائلين والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا و خير أ م ل ا وهذا كله يورث في المؤمن أ ن يسارع في الخيرات ينافس في الطاعات يسابق بها و أ م ا ز ي ن ة الدنيا ف إ ن ا ل إ ن س ا ن ي س ت ع م ل ه ا فيما يرضي الله جل و علا فيما يحفظ عليه عرضه فيما يحفظ عليه مروءته يتقرب بها إ ل ى قرابته يتقرب بها إ ل ى من يؤذيه يلجم بها أ ف و ا ه حاسد يهدي إ ل ى من يشاء هذا أ م ر لا ينافي أ ن يكون ل ل م ر باقيات صالحات و س ي أ ت ي إ ن شاء الله لقاء خاص عن ملك سليمان يمكن التوسع فيه في الحديث عما أ ف ا ء الله جل وعلا على بعض عباده لكن المقصود هنا إ ظ ه ا ر معنى قول الله جل وعلا المال والبنون ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا وهذا يدل على أ ن ل ل ح ي ا ة ز ي ن ة من الفوائد في ا ل آ ي ة يعلم أ ن ك ل م ة ز ي ن ة في ا ل ق ر آ ن تدل على الشيء الزائد على الاصل أ ص ل تدل على ل الزائد على ل ش ي ء ا أ قال الله إ ن جعلنا ما على ا ل أ ر ض ز ي ن ة لها فالذي على ا ل أ ر ض غير ماذا غير ا ل أ ر ض وكذلك لما قال الله ولا يبدين زينتهن فالمراد هنا مواضع ا ل ز ي ن ة ل أ ن ا ل ز ي ن ة خارجه عن, خارج عن الجسد إ ن م ا المراد هنا مواضعها والمقصود هذا مما يفهم من ا ل ن ا ح ي ة المعنى من الناحيه ا ل ن ح و ي ة ف إ ن المال والبنون البنون م ع ط و ف ة على على المال ويسميها النحاه ك ل م ة بنون يسميها النحاه مما, مما يلحق بجمع المذكر السالم مثل ا المذكر السالي يلحق بجمع م بنون وعرضون وغيرها من ا ل أ س م ا ء فيجرون عليها أ ح ك ا م جمع المذكر يرفعونها بالواو وينصبونها ويجرونها بالياء قال ربنا المال والبنون ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أ م ل ا استخدام ك ل م ة خير هنا ليس على إ ط ل ا ق ه في وجود خ ي ر ي ة ل ل أ و ل وهذا ينتبه له ا ل م ر في فهم ا ل ق ر آ ن وفهم ا ل س ن ة فمثلا قال الله جل وعلا أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة يومئذ خير مستقرا و أ ح س ن مقيلا هذا لا يعني أ ن في النار في النار خير لكن لما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام المؤمن القوي خير و أ ح ب إ ل ى الله من المؤمن الضعيف يدل على أ ن في المؤمن الضعيف خير بدليل القرين ما بعدها وفي كل خير ف ك ل م ة خير أ ح ي ا ن ا يؤتى بها ويراد الاتفاق في ا ل أ ص ل وهو ا ل خ ي ر ي ة لكن أ ح د ه م ا يفوق ا ل آ خ ر كقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة تفضل ص ل ا ة الفذ بسبع وعشرين د ر ج ة ف ا ل خ ي ر ي ة م و ج و د ة في الاثنين لكن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة أ و ل ى و أ و ج ب لكن هنا كذلك ا ل خ ي ر ي ة م و ج و د ة إ ذ ا قلنا إ ن المرء جعل المال والبنين في ط ا ع ة الله لكن ليس على إ ط ل ا ق ه كما بينا بدليل قول الله جل وعلا في الفرقان أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة يومئذ خير مستقرا و أ ح س ن مقيلا وفهم هذه المسائل ا ل ل غ و ي ة و ا ل ن ح و ي ة و د ل ا ل ة ا ل أ س م ا ء والظروف و ا ل أ د و ا ت يعين طالب العلم على أ ن يفقه عن الله جل وعلا ك ن ا م ه قال ربنا خير عند ربك ثوابا تنصب على أ ن ه ا تمييز وخير أ م ل كذلك أ م ل ا تنصب على أ ن ه ا تمييز والتمييز دائما منصوب قد ي أ ت ي م ج ر و ن اذا سبق بحرف الجر وله أ ح و ا ل م ع ر و ف ة والعرب تقسمه هذا ل ط ل ب ة العلم خ ا ص ة إ ل ى تمييز ملفوظ وتمييز ملحوظ قال أ ص د ق القائلين بعدها ويوم نسير الجبال وترى ا ل أ ر ض ب ا ر ز ة وحشرناهم فلم نغادر منهم أ ح د ا ويوم نسير الجبال هذا إ خ ب ا ر بدنو ا ل س ا ع ة وتسير الجبال هو م ر ح ل ة من مراحل دكها ق ل ت عليه آ ي ا ت كثر ل أ ن الله قال و ي س أ ل و ن ك عن الجبال فقول ينسفها ربي ن ص ف ه ففهمنا من قول الله ويوم نسير الجبال أ ن ه ا م ر ح ل ة وترى ا ل أ ر ض ب ا ر ز ة أ ي ظاهره ليس على وجهها شيء لا شجر ولا حجر ولا نبات ولا غيره هذا معنى قول الله جل وعلا ويوم نسير الجبال وترى ا ل أ ر ض ب ا ر ز ة وحشرناهم أ ي جمعناهم فالحشر في ل غ ة ا ل ق ر آ ن بمعنى الجمع قال ربنا فحشر فنادى أ ي فجمع وحشرناهم فلم نغادر منهم أ ح د ا ثم قال ربنا و ع ر ض و ا على ربك صفا إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت هذا ما سيكون إ ن شاء الله ايضاحه في اللقاء الذي يليه هذا والله تعالى اعز و أ ع ل ى و أ ع ل م ومتعنا الله و إ ي ا ك م متاع الصالحين ا ل ح م د لله رب العالمين ل رب و أن نازلنا ه ذ ا ا ل ق ر آ ن على ج ب ل ل ر أ ي ت ه خ ا ش ع ل و م ت ص د ع ا ل ا س ل وتلك ا ل أ م ث ا ل ن ض ر ب ه ا للناس